إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المفتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 قَادِرُونَ الله وَالَّذِينَ كَادَعُونَ وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ نَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وإذا قيل لهم لا تفسدوا فِي الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفاء ولكن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قَالُوا لَا شَيْءَ يَنْتَهُونَ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 ما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وذاك هم في ظلمات لا يبصرون صطم عمي فهم لا يرجعون هو كصير من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم مِنَ الصوائف حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أضم عليهم قاموا ولو شاء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 الذي جعللَكُم لَ بَطلَ شَْ وَسَّم أَذن أَغوأَن زَل نَ السَّمائِمَاأَ فَأَخْرَجَ بهِ فَأخَْرجَ بهِه مَِ السَّمَافِِ قَدُ لَكُمْ فلا تجعلوا لله أنزابا وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على أرضنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله واربين فان لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت لكافرين وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَغَةٍ لِذِقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي عُزِقْنَا مِنْ قَبْلٍ وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون